لَيْسَ لَهُ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّئِن شَرِبُوا مِن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ عَلَّمَهُمْ يَسْقُونَ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا كَمِنْ حِسَابٍ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ فَتَطْرُدُهُمْ فَتَكُونُ مِنَ الظَّالِمِينَ